ويتم نِعْمَتَهُ نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قاالدين فِيهَا فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين بالله ظن السوء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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتقروه وتقروه وتسبح بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله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 إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل هو ننتم الذين قلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُقَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَتَأْخُذُوهَا فَذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ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 ولا نصيره سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجدني سنه الله تبديلها وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفة أي يبلغ ما حله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم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 أشد على الكفار رحما بينهم تراهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوان سماهم سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطه فأزره فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع ليغض بهم الكفار